من احاديث هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم وهذا الحديث من الاحاديث التي اختارها الامام النووي رحمه الله في اربعينه في اربعيني اربعيني في في كتابه المسمى بالاربعين النووية واختاره ايضا الامام ابن رجب حيث أضاف إليه بقية الأحاديث التي عرفت بجامع العلوم والحكم ذلك لأنها تجمع احكاما كثيرة وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث مشهور باسم حديث جبريل ذلك لأن جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نزل بوحي من الله جل وعلا ليعلم الناس هذه المسائل التي تاقت إليها نفوس الناس وكانوا يرغبون في أن يسألوا عنها فأنزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ثم نبه أن جبريل أراد أن يعلمها الناس نعم ما سمع ليش عندكم لا ثم انطلق فلبست مليا نعم يعني فانطلق جبريل فجلسنا يعني قليلا من الزمان ننتظر ماذا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي سأل هذه الاسئله ثم انطلق لانه جاء في بعض الروايات فقال علي بالسائل فخرجوا يبحثون عن السائل فلم يجدوه ثم رجعوا إليه فقال لهم هذا جبريل فهذا الحديث جاء بهذه الرواية وجاء بالرواية الأخرى التي ذكرت حيث قال فلبث مليا يعني فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل هذا السؤال فهما روايتان موجودتان في هذا الحديث هذا الحديث بالرغم من, مش... من... من انه مشهور لكنه لم يخرجه الامام البخاري يعني من مسند عمر رضي الله عنه وسيمر بنا ان البخاري رحمه الله اخرجه من مسند ابي هريره يعني من رواية ابي هريرة لا من رواية عمر ولذلك يعد هذا الحديث من افراد مسلم وان كان مسلم ايضا روى الحديث من طريق ابي هريرة وقد اشتعر هذا الحديث في اوساط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فروي من طرق من طريق ابن عباس ومن طريق ابي هريره ومن طريق عمر ومن غير هذه الطرق كما سيشير اليها المؤلف رحمه الله فالحديث بتعدد هذه الطرق يعد مشهورا لانه روي عن اكثر من ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم مالي سابع وهذا الحديث وإن روي بهذه الطرق المتعددة إلا أن المعنى فيه أو في أكثر ألفاظه متحد وهناك اختلاف في ألفاظ الروايات لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم رؤوه بالمعنى وبعضهم رواه يعني باللفظ ومعلوم أن الإمام مسلم رحمه الله حريص على أن ينقل الرواية باللفظ فما جرى فيه من اختلاف في ألفاظه يعود إلى الرواد لكن القصة والحادثة يعني وقعت ومشهورة ولم تتكرر هذا الحديث يقول الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا عليه رواه مسلم هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري رحمه الله باخراجه يعني من مسند عمر فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وذكر الامام مسلم رحمه الله سببا لرواية يحيى بن يعمر و يحيى بن يعمر وعبد الله بن من رواية يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ذلك انهم كانوا في البصرة وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الاول يعني بعد الخمسين من الهجرة وقد نبتت نابتة القدر وكانت بانكار القدر تزعمها بعض من كان في ذلك الزمان ومن اشهرهم معبد الجهني كانوا يقولون اللا قدر وأن الأمر ألف يعني إنما يقع في الدنيا من أعمال الناس إنما يقعوا بدون تقدير من الله جل وعلا وهذا يستلزم انه يقعوا بدون علم الله جل وعلا ولذلك معبد الجهني وأمثاله كالجهم ابن صفوان وغيرهم ممن تزعم هذه البدعة نفوا القدر ووجود القدر ونفي القدر كما يشير الامام ابن رجب رحمه الله الى انه يتجه الى لا امرين لان اصحاب هذا الاء الرأي وأصحاب هذه البدعة ساروا على منهجين المنهج الأول نفي القدر اساسا يعني إن الله تعالى لا يعلم ماذا يفعل العباد نفي العلم والأمر الثاني نفي التقدير وهو أن الله تعالى لم يقدر الأشياء أما أصحاب الرأي الأول فقد أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن هؤلاء انقرضوا وانتهوا وإنما بقي الخلاف في أصحاب الرأي الثاني لأن الآيات الكثيرة من كتاب الله ولأن الأحاديث الكثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تثبت علم الله سبحانه وتعالى وأن الله بكل شيء عليم وأنه عالم الغيب وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لذلك بطل قول أو رأي القول الأول الذي يزعم أن الله لا يعلم ما يقع في كونه ولذلك حكم أهل العلم على من قال بهذا القول حكموا عليه بالكفر لأن قوله يناقض ما جاء في كتاب الله وينافي إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وقد سلم الله جل وعلا الأمة منهم حيث انكشف أمرهم وبطل رأيهم وانقرض من يقول بهذه بهذه المقالة بقي الرأي الثاني والمقالة الثانية وهي اللا قدر يعني ان الله لم يخلق افعال العباد ان الله لم يخلق هذه الافعال وان الله جل وعلا غير قادر على هذه الافعال وانما يخلق الناس افعالهم هذه هي المقولة التي بقيت والتي تبناها اهل الاعتزال يعني المعتزلة زعموا ان الله تعالى ما قدر الاشياء وان الله سبحانه وتعالى ما شاء الكفر وان الله سبحانه وتعالى ما خلقه وان الله لم يشاء الشر وان الله لم يخلقه وإنما الذي يفعله ويخلقه هم الفاعلون يعني الناس ولذلك تبنوا هذا الزعم المشهور أن, ال أن الناس يخلقون أفعالهم وهذا أيضا باطل وكذب بل إن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء والله جل وعلا خلقها والله سبحانه وتعالى شاءها ش... والله سبحانه وتعالى شاءها ك... كونا وقدرا وإن لم يشاءها شرعا هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع بمعنى أنه لا يجري في ملك الله جل وعلا إلا ما شاءه وقدره ولذلك قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وإنما خلق الله هذه الأشياء الخير والشر وقدره وفق علمه جل وعلا السابق بما سيختاره العباد فخلق الكفر لمن اختار الكفر وخلق الإيمان لمن اختار الإيمان ولذلك هو على كل شيء قدير ولا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى لذلك بدأ المؤلف رحمه الله الكلام على هذا الحديث بالكلام على هذه المسألة حيث بين سبب إيراد وذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان هو أن عبد الله بن بريدة ويحيى ابن يعمر لما برزت وظهرت في ازمانهم في البصرة مسألة الكلام في القدر اراد ان يعرف ما هو منهج السلف في ذلك وما هو رأي الصحابة رضوان الله عليهم فخرج من البصرة حاجين يعني في وقت الحج او خرج معتمرين يعني في غير وقت الحج فلما وصلوا إلى مكة شرفها الله وبينما هم يستطلعون ويبحثون عمن يفتيهم في هذه المسألة واذا بعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يسير متجها نحو المسجد فلما شاهداه ابتدراه يعني تسابقا إليه احدهما عن يميني والاخر عن يساري ثم عرفاه بحاليهما وبشخصيهما واخبراه بما يجري في بلده في بلدهما يعني البصره انه وجد قوم يتقفرون العلم ووجد قوم يدعون انهم علماء ووجد قوم يبحثون ويقرؤون ويتدارسون لكنهم انتهوا إلى قضية وهي أنه لا قدر وأن الأمر أنف يعني يقولون للناس إن الله لم يقدر الأشياء وإن الأشياء تجري ابتداء ليس بقدر ولا بتقدير من الله جل وعلا فلما أخبراه بحال هؤلاء القوم قال لهم إذا رجعتم إليهم فأخبروهم بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما منهم بريء وأنه لو أنفق أحدهم مثل لو فانفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا لا يقبل الله تعالى منه شيء ذلك لأنهم أنكروا بركن من أركان الإيمان ألا وهو القدر. خصوصا وأن هؤلاء الذين نفوا علم الله بنفي القدر، ثم أخبرهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذا القول الذي يقوله ليس كلاما من عندي وإنما هو أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم هذا الحديث لذلك. الإمام مسلم رحمه الله ذكر في مقدمة هذا الحديث قبل ان يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب الذي من اجله اخبر, عمر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما بهذا الحديث لعبد الله بن مريدة او ليحيا بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ليحيا ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن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 هذه المقالة في القدر وذلك من في القول بنفي بال... القدر ونفي علم الله تعالى المتعلق بالقدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد يعني مسجد الكعبة قال فاكتنفته أنا وصاحبي يعني يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن فقلنا فاتنفته أنا وصاعبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاعبي سيكل إلي الكلام أو سيكل الكلام إلي يعني سيتركني أتكلم باعتبار أنه أسن منه قال فقلت أبا عبد الرحمن وهذه كنيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وفيها استدلال على أنه ينبغي لمن لقي شخصا يوقره ويحترمه أن يناديه بكنيته فإن العرب كانت تحب أن تنادى بكناها ولذلك كل من عرف منهم كانت له كنية يحب أن ينادى بها فلهذا نادى حميد بن عبد الرحمن او يحيى بن يعمر نادوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكنيته فقال ابا عبد الرحمن يعني يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ومعنى قبلنا يعني في جهتنا التي نسكن فيها وهي البصره ناس يعني جماعة من الناس يقرؤون القرآن وهذا يعني وصف منهم لبيان حالهم فهم لم يغمطوهم حقهم ولم يهونوا من شأنهم بل بينوا أن هؤلاء ينتسبون إلى أهل العلم قال يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم ومعنى يتفقرونه يعني يدرسونه فقرة فقرة ويتعلمونه يعني جزءا جزءا اي انهم مجتهدون في التعلم وذكر من شانهم يعني من الثناء عليهم وانهم يزعمون الا قدرة يعني ان الله لم يقدر الاشياء وان الامر الوف يعني وانما يقع في هذا الكون من أعمال الناس ومن الحوادث كلها تقع صدفة لا تقدير من الله فيها هذا معنى قولهم وهذه هي بدعتهم التي كانوا يرددونها لكن أشار الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتاب مسلم ان هذه الطائفة لم تنتهي الى هذا القدر وان الجهمة بن صفوان وهو امام هذه الطائفة كان ينفي علم الله جل وعلا بشؤون الدنيا فاضلا عن انه قدر هذه الاشياء فجمع بين نفي العلم وبين التقدير قال ويزعمون إن وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر ألف قال فقلت أو فقال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برعاء مني أي تبرع رضي الله تعالى عنه منهم بسبب هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه لانه اعتقاد يتنافى مع الايمان ولانه اعتقاد يتنافى مع الاسلام ولان من اعتقد هذا الاعتقاد وهو نفي العلم عن الله جل وعلا ونفي القدر فانه لا حظ له في الايمان قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني يقسم بالله جل وعلا يعني إن عبد الله بن عمر يقسم بالله وهذا القسم منه رضي الله تعالى عنه دليل على اهتمامه بهذه القضية التي أثيرة والتي ذكرت والتي تتطلب هذا الموقف الواضح البين الذي لا مريت فيه ولا ريبة قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم أي لأحدهم مع اعتقاده هذا الاعتقاد لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، يعني مثل جبل أحد لو كان يملك من حطام الدنيا مثل جبل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله في سبيل مرضات الله وأنفقه وأنفقه في وجوه البر وفي وجوه الخير وفي وجوه الإحسان الله لا يقبل منه هذه النفقة لأن الله لا يقبل من غير المؤمن شيئا ولأن الله تعالى لا يقبل من من خرج على دين الله نفقة ولهذا قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر يعني خيره وشره من الله تعالى وأن الله تعالى قد قدر الأشياء قبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث المشهور أن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما سيكون منذ تلك اللحظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن يبعث الله الناس يوم القيامة فكل ذلك مقدر مكتوب مصطور كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر ولذلك هؤلاء الذين زعموا أن لا قدر وأن الأمر أروف هم يكذبون ما جاء في كتاب الله ويكذبون ما ورد عن رسول الله فلهذا لم يستحقوا الإيمان وليسوا من أهل الإيمان ولهذا لا يقبل منهم عدل ولا يقبل منهم نفق ولا يقبل منهم فعل خير بل كل أعمالهم محبطة لأن الله تعالى لا يقبل إلا من المؤمنين قال ما قبل منه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مبينا الحجة والدليل على ما قال قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. يعني الحديث الذي مر بنا وهو أنهم بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه وكان محل الشاهد من ذكر هذا الحديث قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ثم علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث بقوله ثم خرجه من طريق أخرى يعني مسلم لأن الحديث هذا أخرجه مسلم وأخرجه من طريق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر يعني من طرق هذه الطرق هي شأن الإمام مسلم رحمه الله في كتابه فكان الامام مسلم اذا روى حديثا في كتابه ساقه من طرق متعددة وغالب الطرق التي يسوقها رحمه الله انما يورد فيها المتابعات فهو رواه من طريق غير كهمس حيث تابع فيها الراوي كهمسه، ورواها من طريق عن غير طريق عبد الله بن بريده وهكذا رواها من طريق غير طريق يحيى بن يعمر كل ذلك يتابع فيها الطرق ليبين ان هذا الحديث مشهور في اوساط المحدثين معروف فيما بينهم مروي بطرق يتابع بعضها بعضا والغرض من ذلك انما هو تعضيد هذه الروايات وبيان أن هذا الحديث معروف في أوساط علماء الحديث يرويه الشيوخ بعضهم عن بعض قال وذكر أن في بعضها ألفاظ وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا قال وقد أخرجه أي هذا الحديث يعني من رواية عمر رضي الله عنه ابن حبان في كتابه الصحيح الذي سماه بالتقاسيم والأنواع ثم اشتهر الكتاب باسم صحيح ابن حبان قال وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر فسليمان كأنه تابع عبد الله بن بريدة وقد اخرجه مسلم في هذه الطريق ايضا يعني من طريق سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر الا انه لم يذكر لفظه يعني اكتفى بذكر السند واقتصر عليه ولم يذكر المتن وان كان قد اشار رحمه الله الى ان فيه زيادة تختلف عن أو نقصا يختلف عن الرواية عبد الله بن بريدة قال وفيه زيادات من هذه الزيادات أن النبي صلى الله عليه أو أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال بعد ذلك وتعتمر وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه زيادة جاءت في رواية سليمان بن بريدة ولم تأتي في روايه جاءت في رواية سليمان التيمي ولم تأتي في رواية عبد الله بن بريدة كذلك جاءت هذه الزيادة الأخرى فيما يتعلق بالإيمان في رواية سليمان وأخرجها ابن حبان وأشار إليها الإمام مسلم في صحيحه وقال في الإيمان وتؤمن بالجنة والنار والميزان وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وجاء فيه زيادة أخرى وهي قوله في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى وله هذه زيابة جاءت في حديث سليمان التيمي وهي من رواية يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله, عن عبد الله, بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عن أبيه فهي اذا زيادة لم ترد في روايتي او في الرواية السابقة وهذه الزيادات لا شك ان لها حكم الصحة خصوصا وان الامام المسلم رحمه الله اخرج السنة واشار الى هذه الزيادة ولما كانت هذه الزيادة لا تتنافى مع ما هو موجود فيما ذكر لذلك اهل العلم. يعني حكموا عليها بأنها صحيحة وأخرجها الإمام ابن حبان في صحيحه ثم قال نعم إيش إلا عما تكراره فليس بصح يعني ليس بممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه جبريل مرة وأخبر بذلك لكن هذه الزيادات قد يكون حفظها بعض الرواة ولم يحفظها البعض والرواية رواها بعضهم بالزيادة ورواها بعضهم بالنقص هذا سبب الاختلاف قال وخرجاه في الصحيحين أي وهذا الحديث حديث الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام أخرجه الشيخان البخاري ومسلم لكن من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس أي جالسا لهم وقد برز في صدر المجلس يجيب على أسئلتهم يقول للناس اسألوني اسألوني وهذا الناس ان يسالوه وبينما هم كذلك واذا بجبريل عليه السلام ينزل ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح هذه الاسئله فهذا ايضا يبين لنا سبب ورود هذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من رضوان الله عليهم أن فلما يعني خشوا أن يسألوه أو استحيوا أن يسألوه أو ما تجرأوا أن يسألوه يسر الله لهم من يسأل عنهم وهذه الحال كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونها كما جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم وبعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه لذلك كانوا يقلون من السؤال ويرجون ويتمنون ويحبون أن يأتي الاعراب ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاعراب يأتون من خارج المدينة ويأتون من البوادي ويسألون عن كل ما خطر في بالهم ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بوجودهم لأن في وجودهم فوائد يستفيد منها الناس لذلك بينما هم, يعني بينما هم جالسون والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم السؤال وإذا جبريل عليه السلام يسال إيش؟ هي على كل حال هذا الموضوع انتهى يعني صاروا الان هم يتحفظون في السؤال فلذلك كانت تدور في نفوسهم بعض الاسئلة فجاء جبريل وسأل عنها قال وخرجاه في الصحيحين من حديث يبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعض الآخر فقال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فانك الا تراه فانه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها يعني عن امارتها إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها وإذا رأيت العرات الحفاه رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم أو رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الآية يعني بير فيها مفاتح الغيب كما جاء في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فمن مفاتح الغيبي علم الساعة وإنزال الغيث ومعرفة ما في الأرحام كل ذلك مما اختص الله جل وعلا به ومحل الشاهد أن هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفي اختلفه عما جاء في رواية عمر فالسؤال في رواية عمر بدأ بالإسلام وفي رواية أبي هريرة بدأ بالإيمان في رواية والروايات الأخرى أن, أن الإحسان جاء في السؤال بين الإسلام والإيمان فهي وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدور في معنى واحد فهذا الحديث حديث أبي هريره رضي الله عنه يعد شاهدا لحديث عمر رضي الله تعالى. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل أي طلب من أصحاب رضوان الله عليه من يأتوه به. يأتوه به قال فأخذوا ليردوه وانطلقوا في كل وجه يبحثون عنه فلم يجدوه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل ذلك لأن جبريل عليه السلام بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى صورته الملائكية والناس لا يرون الملائكة في صورتهم الملائكية وإنما يرون الملائكة فيما إذا تصوروا بصورة الإنسان ولهذا الله جل وعلا لما طلب بعض أهل الشرك أن ينزل الله عليهم الملائكة أخبرهم لأنه لو أنزل ملائكة لأنزلهم على هيئة الناس لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون لذلك لم يروه ولم يتمكنوا من إحباره فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل جاء في هذه الصورة وفي هذا الحديث أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه في أول الأمر ثم عرفه فيما بعده ذلك لأن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما ينزل في صورته في صورة الإنسان في صورة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بدحية ابن خليفة الكلبي، كان من أجمل يعني العربي صورة فكان الملك يأتي في صورة كريبة وشبيهة بصورته ولهذا لما جاءه في هذه المرة في تلك الصورة وإن كان الصورة جميلة كما أشار إليها عمر رضي الله عنه بقوله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا يدل على أن صورته كانت ذات تميز ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه إلا متأخر قال يقول هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء فيه زيادة في رواية لمسلم قال وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله وهذه اللفظة لم ترد في رواية البخاري التي أخرجها ولم ترد في روايتي مسلم الأولى مما يدل على أن الرواية كان فيها زيادة ونقص ومحل الاستشهاد منها هي قوله وأن تؤمن بالقدر خير كليه وقال في الإحسان إن تخشى إن تخشى إن تخشى الله كأنك ترى ثم قال وقد خرجه الإمام أحمد في مسنده لكن من طريق شهر ابن حوشب عن ابن عباس وهذه الطريق تكلم فيها اهل العلم لان شهر ابن حوشب متكلم في روايته قال من حديث شهر ابن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنه ومن حديث شهر ابن حوشب ايضا عن ابن عامر عن ابن عامر او ابي عامر او ابي مالك وابو عامر وابو مالك معدودان في الصحابة رضوان الله عليهم لكن هنا الرواية جاء فيها شك هل هي من طريق ابن عامر او من طريق ابي عامر او من طريق ابي مالك ولذلك الرواية يعني هنا متكلم فيها وإن كان يشهد لها ما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه وهذه بالحقيقة أيضا يعني إضافة في الرواية لكنها فيها مخالفة وشذوذ. ولذلك أهل العلم يعني ردوا رواية أبي مالك أو أبي عامر لأن ظاهرها أن جبريل عليه السلام حضر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يرونه يعني كأنه جاء في صورته الملائكية ولذلك هم لا يرونه وإنما يسمعون كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب والعلماء ردوا هذه الرواية لأنها تخالف رواية عمر رضي الله عنه بل إنها تخالف رواية أبي هريرة رضي الله عنه والتي فيها أن الصحابة شاهدوه وأن الصحابة رأوه بل إن رواية عمر رضي الله عنه فيها وصف لهذا الرجل الذي جاء ومثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك علق الإمام ابن رجب على هذه الرواية بقوله وهذا يرده حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي خرجه مسلم وهو يعني حديث عمر حديث عمر أصحه من حديث أبي مالك الذي أخرجه إمامه قال وقد رواه وقد رويا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنا بن مالك ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي قال أما رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فأخرجها الإمام أحمد في المسند وكذلك أخرجها الإمام أحمد في المسند وأخرجها البزارو يعني في مسنده وكذا البخاري أخرجها لكن في كتابه خلق أفعال العباد وليست في الصحيح وأخرجها المروزي يعني محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة نعم ما عندكم في هذا الكلام في الهامش وعلق عليها البزار وقال هذا غريب من حديث أنس لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. والضحاك بن نبراس أحد رواته ليس به باسٌ. وحكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه حديث حسن. وأما رواية عبد الجرير بن عبد الله البجلي فأشار المحقق إلى أن الرواية أخرجها الإمام الأجري في كتابه الشريعة وأخرجها أبو عوانة. يعني في كتابه المستخرج على صحيح البخاري على صحيح مسلم المستخرج على صحيح مسلم هذا معنى قوله بصحيحه كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح وقال في إسناده خالد بن يزيد القسري ولا يصح ولا يصلح يعني كتابه لأن أو حديثه لأن يكون في درجة الصحيح وعلق الإمام ابن حجر الامام, الإمام ابن رجب رحمه الله على هذه الروايات بقوله وهو حديث عظيم جدا يستمل على شرح الدين كله ولهذا اختاره النووي واختاره ابن رجب في هذا الكتاب قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا هنا بعض الأسئلة يقول ما معنى قوله ما المسؤول عنها بأعلى من السائل معنى أن لا أنا ولا أنت نعرف الجواب يعني ليس المسؤول عالما ولا السائل عالم يقول السلام عليكم ورحمة الله السؤال هل هناك عامل هناك عامل يعمل في محل يبيع الأعلاف قال له صاحب العمل إنه يريده أن يطحن له شعير مقداره خمسمائة كيس وأن يوفر منها عشرين كيس ليصبح العدد خمسمائة وعشرين كيس يعني أنه يطحنها ثم يعيدها يعيد تكيسها بحيث يجعلها خمسمائة وعشرين فماذا يفعل العامل؟ الجواب السؤال لم يكمل لأنه إذا قال له ضعها في خمسمائة وعشرين كيس إذا كان الغرض من ذلك توفير هذه العشرين الكيس من أجل أن يقلل من وزن الأكياس حتى يعني يبيعها ناقصة الوزن بسعر الكيس الكامل فهذا هنا يكون محل الإشكال أما إذا كان طحنها ثم باعها على أنها شعير مطحون بوزن أو بغير وزن أو جعل الفرق وهي العشرين الكيس في الخمسمائة مقابل الطحن فهذا لا إشكال فيه وإنما الأمر يتوقف على ما هي النتيجة من هذا التنقيص إن كان النتيجة من هذا التنقيص يعني تطفيف الكيل فهذا الذي يكون محرما لكن الى الان كون صاحب المحل يقول لك ال 500 كيس جعلها في 520 كيس الى الان ما في اي اشكال ولا يعتبر هذا نوع يعني من الاثم وانما يترتب ما الذي يترتب على هذا التقسيم ان كان او ما الذي يترتب على هذا الانقاص ان كان أي الذي يترتب على هذا الانقاص هو التطفيف فهذا يعتبر يعني امر يهتم فيه صاحبه المحل وعلى, وعلى هذا العامل اذا اراد ان يبيع ان سعله الناس عن وزن الكيس يظهر لهم مقدار وزنه قال فما لا يفعل العامل اذا لم يسأل عن الكيس ناقص ام لا فهل يكلم الناس ام لا وعلى كل حال له ان يبيع وان يبين للناس ان هذا الكيس فيه نقص عن المقدار المعين وهذا النقص انما هو نتيجة الطحن اذا كان السعر واحدا يعني سواء سعره مطحون أو غير مطحون أو أنه يبين للناس أن هذا الكيس أقل وزنا من الكيس قبل الطحن ويبرئ ذمته بذلك قال له صاحب العمل إنه إذا لم يوفر عشرين كيس فسوف يخصمها أي ثمنها من الراتب هو له أن يوفر العشرين القيس وعند ويبين للناس وبهذا يعني يرفع عنه الإثم ما معنى أن ترد الأمة ربتها هذا الكلام نحن بدأنا عرضه في الدرس الماضي وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل لكن معناه كما جاء في كثير من كتب الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقيم علم الجهاد في هذه الامة وينتصر المسلمون ويكثر السراري يعني يكثر السريات وهن الجواري اللائي يستولدنهن الاسياد المجاهدون المالكون يكسرون من التسري من هؤلاء النسوة وينجبن منهم أولاد وهؤلاء الأولاد يعتبرون في مثابة السيد للجارية لأنها لأنه ابن لمالكها فبمجرد ما يموت السيد المالك تعتق هذه السرية إذا كانت أم ولد لأن الولد لا يملكها، وإن كان هذا الولد بمثابة سيدها. هذا معنى أن تلد الأمر أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، حيث تكون البنت بمثابة السيدة والولد بمثابة السيد لأنهم ينزلون منزلة الآباء. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله. واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه يعني كما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر ففي حديث عمر رضي الله عنه الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام وفي كتاب الإمام الترمذي وغيره يعني من رواية عمر رضي الله عنه أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة وجاء في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان يعني بدأ بالإيمان ثم الإحسان ثم الإسلام أو بدأ بالإسلام ثم الإحسان ثم الإيمان وهذا تقديم وتأخير في الرواية